موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يبني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين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 في ظلال وعيون وفواكع مما يشتهون كلوا واشرفوا هنيئا كلوا واشرفوا ذنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين